والظَّالِمُونَ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَالتَّالُونَ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شديد ومن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 يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم, من نطفة ثم فمِن عَلَ قَاتثَُّ مِم مُبغَاتٍ مُخَدلَقَاتٍ وَغَرِ مُخَللَقَات بَيينَ لَكُم وَنُوقِغوا فِي الأأَب آمِ مَا لَ شَاءُ إِلَ أَجَدٍ سَنَّثُم ونخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرز إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ شَأْنُهُ وَسَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ